أ ق س م ت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد ا ل ت ط ه ي ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله, الله الله الله اكبر ل ل ه أ أ ر ض فلسطين ياورده في بستان ا ل إ س ل ا م طمع العادل واحتلت ب ن فيك ا ل أ ل ا م وبنا فيك الاحلام الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله الله الله اكبر ل ل ه أ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 أ ر ض فلسطين ياورده في بستان ا ل إ س ل ا م طمع العدو ا واحتلت وبنا فيك الاحلام الله اكبر الله أ ك ب ر الله الله الله, الله أ ق س م ت على التحرير وجهاد ب ن الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التطبير الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله, الله الله اكبر ل ل الله ه أ صبرا جيل الجولان فالبشرى في لبنان للصبر حدود في دم أ ب ن ا ء الايمان الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر اقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التطمير الله اكبر الله اكبر الله الله, الله, الله اكبر 「あらららららららららら」<音楽>